والذين يحجون في الله من بعض مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي